وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا له لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا عَلَى به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ